ثم قال الناظم بسورة المزم للدليل وأخذه إلى هنا وبيل هنا يشير إلى الدليل على إرسال الرسل ونحن نعلم أن أصل الكتاب لشيخ الإسلام أنه يأتي بالأدلة ويذكرها بالنص لكننا في الشعر يصعب أن تأتي بالدليل بل إن بعض أهل العلم يمنع أن تأتي بالآية في الشعر يمنع أن تأتي بآية كاملة في الشعر وهل تأتي بجزء آية أيضا اختلفوا في ذلك والصواب أنه إذا كان جزءا من آية فلا بأس من الاستدلال به في الشعر ولذلك سار الناظم هنا على أن يشير في الغالب إلى السور حتى لا يقع في هذا المحذور وقد يأتي ما يعد من التضمين والاقتباس في هذا الباب وذالك قال في سوره المزمل الدليل واخذه الهنا وبيل فقوله اخذه الهنا وبيل يشير الى الايه التي في سوره المزمل التي يقصدها وهي قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فاذا هذا هو دليل الامر الثالث وهو وكما ذكرنا المؤلف ذكر السورة حتى يربط المسألة بدليلها وأشر أيضا إلى شيء من معنى الآية بقوله وأخذه إلى هنا وبيلوا لأن الله قال فأخذناه أخذا وبيلا والوبيل هنا هو الشديد الثقيل وهذا زيادة على الآخذ لأن الآخذ قد يكون برفع وقد يكون بشده وقد يكون بأقوى أنواع الشدة فالأخذ يتنوع لكنه هنا في من يعصي فإن الأخذ هنا أخذ وبيل أخذ عزيز مقتدر ودل على ذلك الحديث حتى إذا أخذه لم يفلت حتى إذا أخذه لم يفلت فدل على أن الأخذ يكون بقوة ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد حتى لا يتطرق إلى ذهن المرء أن هذا الأخذ قد يكون في شيء من الهون أو تكون شدة قليلة بل أشار إلى أن هذا الأخذ أخذ شديد إن أخذه أليم شديد وهذا هو معنى الوبيل فأخذناه أخذا وبيلا